بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبعا فالموريات قدعا فالمغيرات صبحا فعفضن به نقعا فوسطن به وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِعُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَحْلَمُ إِذَا بُعْتِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ